بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالي عما يشركون يلزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنذروا أنه لا إلا انا فتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالوا مما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين ولن ام اخلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تاكنون ولكم فيها جمال حين تريعون وحين تسرعون وتحمل أفق ولكم إلى بلد لم تكونوا بالخيه إلا بشق لأنفس إن ربكم وأنف الرحيم والخيل والبغوان والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها شائر ولو هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه, منه شواب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم اِنْ ذَرَعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَنْبَاءُ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَتَخَوَّرَ لَكُمْ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرأ في الأرض مختلفة ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يفكرون وهو الذي سخور البحر لتأكلوا منه لحما طوريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وَالْفُلْكَ مَوَاقِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَئِنْ لَكُم تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتُمْ تَدْبِرُونَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ هُوَ الَّذِي نَجْمُهُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَمَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون إلهكم إله واعد فالذين لا يؤمنون بناخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لَنْ زَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرْجُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ نَا يُعِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْظُونَ قولوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم ليحملوا أوزارهم كاملتا يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير الإلم ألا ساء ما يزلون قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَأَتَرَّمُوا بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدَ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الْثَقَفُ مِنْ فَرْقِهِمْ وَأَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُنَا يَشْعُرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقموا السلم ما كنا نعمل من سوء بذ إن الله عديم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيث مسوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ دَاخِلَةِ خَيْرٍ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدَنٍ يَدَخُلُونَ هَا تَغَرِيْمٍ تَحْتِيَا لَنْهَارُ لَهُمْ on fi ma yaha. Kake ja o o takdan lavina tata wa يقولون السلام عليكم دخلوا جنة بما كنت تعملون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَخَذَهُمْ سَجَّاءَةً مَا آمَنُوا مَا كَانُوا بِنِيَسْتَأْذِنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شيء نحن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 ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان آقبة المكذبين إن تحرص على هدى فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من الاصيلين واقسم بالله جهدا ايمان ما يداس الله ما يموت بلا وعد ابي حقا ولكن ولكن اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ يُبَيِّنُ لَهُمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَنِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا انما قولنا للسيئين اذا اردنا ان نقول لهم فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا نبوؤا لهم في الدنيا ولا أجر داخلتي أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على رب يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحيا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانذرنا اينك الذكر لتبين للناس ما ننسى الى ان يتفكرون أفأمِن الذيينَ مكرَر السك آاتِأَ يأَخْس فَهُ بهِم الأرو أوياتهُ العذابُ من العثنا يتعرونَ أَ يَغُ ذَهُ أو يخُ زَهُ ف تَقل بههِم فَمهُم بمجزين أَ يَغُ زَهُ لا تَخَوم فَإِنْ رُدُّتْكُمْ لَرَأَوْا فِرْعَوْنَ الرَّحِيمَ أَوَلَمْ يَرَوْنَا مَا خَرَقَ الرُّمُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ إِلَيْهِ مِنَ يتفيأ الظلال عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخْوَفُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَسْأَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ الله أكبر الله أكبر وقال الله لا تتخذون إِلَٰهٌ هَيْنٌ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاكَ فَارْهَبُون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْبَاحَ أَفَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا, لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ matattau fasafata lamu Wa ya je aunaimana yahelaamuuna la sunybamma loza kwana hunta wo tussuda ammma ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحد بننسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ حَلَاهُ لِنَمْ يَدُسُهُ فِي التُرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يحكمه. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَفْسَلُ الثَّاعُوءِ وَلِلَّهِ الْمَفْسَلُ لَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيذُ الْعَكِيمُ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ولكن يوخرهم إلى أجل مثمى فإذا جاء أجلهم لا يستاخنون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أسنتهم الكذب أن لهم العسن لا زرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله لقد رسلنا إلى أمام من قبلك فزينت فَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لتبين لهم الذي اختنفوا فيه وودا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من الثماء ماء فأحيى بهن رضا بعد موتها إن إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في لنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصة وَدَمِ لَبَن الخُوَالِ الص سائِغَ لِ الشارِ بِ وَمِ وَمِ سَمَرُاتٍ خِيلِ وَلَأْنَا بِتَاتَّخِزونَ مِنْهُ سَكَرَ وَِزْقُل سَنَو إن في ذلك لآية لقوم يأقنون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخفي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الشجر ومما يعرشون ثم ما كن من كل الثمرات فاذنكي سبل ربك زنون لا يخرج من بطونها الشراب مختلفن الوانه في شفاء امنا In fī thālik vāyātā līqā min yetafakkarūn Wallāhu خalqakum thum yetawafīkum يُرَدُ إِنَا أَغْزَنِ الْعُمُرِ لِكَيْنَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ أَنِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزُقَ فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملك طيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم وَأَنفُسِكُمُ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَأَفَذَةٌ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّجِبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ إِذْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ إِذْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا أبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن وزقناه منا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَعَلَانِيَةً ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ لَا يَعْلَمُونَ وَظ بَ الثنَ وَج أَدم بكَ يذِ على شَ وَوهوكل على ملى وَوهوكلّ على مَهُ أ ما يجح لا يتِ بخوانعَ يَويه هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمع بصر أو أقرب إن الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ أَلَمْ يَعَرَوِي لَطْوَيْرِ مُسَخَّرَوَةٍ فِي جَوِّ الثَّمَاءِ مَا يُمْسِكُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَذِكَ نَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ فَكَرًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُنُودِ عِظَامًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِنَا آلَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ وَأَن يَكُونُوا وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَأَمِنَ الصَّوَافِي فِيهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسُهُمْ وَمَتَاعَنَا نَاعِمِينَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ قَوْلًا ذَا وَجْهٍ وَجَعَلَ لَكُمْ من وَجَعَلَ لَكُمْ سَرْوَبِينَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرْوَبِينَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَةً وَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْنِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَذِكَ الْبَذَاغُ الْمُبِينَ يَعِلِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِنُونَا وَأَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يوذن للذين كفروا ولا هم يستأتبون وإذا وعالذين ظلموا الحذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَارَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا وَلِنُرَبَّنَا أُولَٰئِكَ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دونك ألقوا إليهم القول أنكم لكاذبون وألقوا إلى الله وإذن الثلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وطدوا وتبين الله فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهو هو احمد وابشر للمسلمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايثاء ذي القرب. لنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعدي الله إذا آهدتم ولا تنقضوا لهمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيدا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت وزلا من بعد قوتنا كافا تتخذون تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرض من أمة إنما بِ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 وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَأْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّقُوا وَذَمُّ بَعْدَ ثَبُوتٍ وَتَذُوقُوا السُّوءَ, وتزوق السوء أَبِمَا أَصْوَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيْنًا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 وَلَا يَجَزََّزين صدَرُ أَْجاَوَرُون بِأَحْسَنِ مَا كَوا يَعملُ مَنْ مينَ الصالِ أَ بِ ذَكَرِنَ س وَهُوَمُ مُِ وَلا نحيًاَّهُ عياتة وَيب تَ وَ نجَزًاَّهُ َرم وَلا مَا كَوا يعمَ فإذا قرأت القرآن فاستاعذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ بَلَ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَ الْرُوحُ الْخُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُسَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرُ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَن قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ إِذَا نَفْسٌ فِيهِ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْظَمِهِ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب نليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَا نُكْرِهَ وَقَلْبٌ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ولكن من صرأ بالكفر صدرا فعليهم رضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يدل قوم الكافرين أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا ظرم أنهم في ناخرة هم الخاسلون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتموا إياه تعبدون Inma hova ma'aricumulmaita wa ddama walحمal khinzir Wama ahilna lihvayr ilahi bih Fama nubutur wa gaira bafin wala adin Fayanza Allah gafooru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 متاع قليل ولهم عذاب نليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا لك قبل وما ضربناهم ولكن كانوا صنموا يظلمون ثم ان ورتق الذين عملوا السوء ابي جاهله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان رب من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قوانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكلا لأنعمه اجتبوا وهدوا إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في آخرتنا من ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ الْكِتَابُ لِيَقْضِيَ الذين النَّاسِ وَهُدًى وَإِنَّ مَن وَذَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَدَعُوا إِنَافَ بَيْنَ رَبِّ Bika bil eekmatiwal mawa woti laanati walo bin latiia ahstan I bakkawa ala mo ma wola hasawa وَإِنَ آقَبَتُمْ فَآقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبَتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبِرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ